يوم الفراق ما زلت أذكره حزن شديد في القلب يشتعل يوم الفراق ما زلت أذكره حزن شديد في القلب يشتعل يوم حزين لكن أحسبه يوم عظيم من بعده أمل يوم حزين لكن أحسبه يوم عظيم من بعده أمل أفضل أحبة من دنيا قد رحلوا الى الجنان في خضرائها نزلوا ارى الصحاب حولي وقد هجروا دنيا المتاع من اكدارها يا أبو بكر يا أبي ترحبه الله يعياته حائفا وجلول يبكيه محراب وصوت مأذنة ومصحف مكي بالليل يبتهل وبردة بيضا ما زلت أذكرها خفيفة النسج من أعطي الحلل يا رب إخواني فاعوا نفسهم در دي عديد ديني دي من أجله دي قتلوا فذكى أبو مكرم يا رب ترحوه الله الحياة خالفاً وجده سالِمُ الْبَغْدَادِ أَلْعَنُ إِلَى بَغْدَادَ أَنْسَارُ حَيُوبَ عَلَلَ إِذَا جَاءَ سار يورا على الاسلام يغتسل لبى الله يوم ناداه لبى نداء الله يوم ناداه ولا كوفة الفرسان حين شجاعه اقدام لا يعرف الكسل صغيره في السن لكن في محياه كحوله الابطال فارس بطل يا سالم ورحلا يا سالم يا بي علا يا مشعل يا ولا هيا طيروا للاقينا يا سالم ورحلا